بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وجدناه أسفل سافلين ممن غير ممن نعم فلهم هم أجر غير م اللهم بأحكم الحاكمين